عينك احنا لما غيرك يا ابوني خلني خليني م ا غ يا ب خليني ن خ ل لا, لا تزود شجوني خ ل ن ي بعدك ا س ل ا وانت خلك بدوني غيرك بقلبي او ن ا غيرك يقدروني ولا في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 不可能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 w h a s he l a u g h